فَتَوََّ عننهُ يَوْمَ يدَع ال الداعِ إ شَيء النّكُر خُشًا أَبَصَارهُم يَخجونَ منِن الأجدافِكَ أَنهُم جَرادُ تَشِر مُطغينَ إى ال الداء يَقولُولكَافِرونَ هذا يَوم عَصرِ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 وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلا قَد يَ السَّرنَ الْقُرآانَ للذِكرِ فَهَلمِم مُدَّكِر كَذذَّبَت عَدُ فَكَيفَكَانَ عَذاابِي وَنُذر إِا أَرسَلْناَا عَلَيْهِ م رحَ صَصَرًَا فِي يَوْمِ نَحْسم مستُسْتَمرِر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 فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَااطَ فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن ذَكِرَ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُ بِسِحْرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عندنا.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 وكرات عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكير ولقد جاء اال فرعون نذر ذب بآياتن كلُهَا فَخَذنهُ أَخذَ زيزم مقتَدِ كفعكُم خَيرُ مِن أُلِكُم أَملَك بَرأَتُ في الزبر أَمْ يقولُون نَحنُ جَع تَصير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 وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَاعِدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ